فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَن تَوَمَّمَعْكَ عَلَى الْفُلْقِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُوَّةَ رَبِّ أَنْزَلْنِ مُلْزَلًا مُبَارَكًا وَأَن تَخْيَرُ في ذلك لآيات وإن كنا لمبتدين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غير أفلا تستكون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأسرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما ما تأكلون منه، يأكل من منه، ويشرب مما ما تشربون. ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسون.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 الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 120. إن إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين 121. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل 114. فأخذتهم الصيحة بالحث فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين 115. ثم أنشأنا من بعدهم قُرُونًا آخرين